هَجًا نُّ وَاللَّمُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِّرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَهَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوًا فَهُوَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 ناس علمنا موطق الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.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 من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاضِرَةٌ بِمَا يُرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِ الدُّونِ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا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 قال الذي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ أَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَدَى إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا وَأَهُ مُسْتَقِرٌّ وَالْعِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُوَنِي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّ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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ أَن سَقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدُدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قالوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْمِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرَوْنَ وَمَكَرْنَا مَكْرَوْنَ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 إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جئنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئن لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوا آل من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر الملحين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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَدْرِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْزِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن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 إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون له لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه 11. And He is the Divine, the Divine. 12. Then beware on Allah, if you are on the real truth. 13. If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 بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه و إنها رم بصرا إن في ذلك لا لقوم يؤمنون ويوم يُفقف الصور ففزع ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله وكل أثو داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مروا السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من يومئذ امنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون نما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت أن اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن يهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل ان